يُصَوِّرُ بِنَاءً وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَألَا إِكَ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأل إِكَ أَصْقَابٌُ نَارِهُم فيِيهَا خَالِدُون